وهل هناك أسلوب معين لإحياء هذه الليلة وهل الصلاة بنية طول العمر أو ساعة الرزق مشروع؟ وهل الدعاء له صيغة خاصة إن الصلاة بنية التقرب إلى الله لا مانع منها فهي خير موضوع ويسن التنفل بين المغرب والعشاء عند بعض الفقهاء كما يسن بعد العشاء ومنه قيام الليل أما أن يكون التنفل بنية طول العمر أو غير ذلك فليس عليه دليل مقبول يدعو إليه أو يستحسنه فليكن نفلا مطلقا قال النووي في كتابه المجموع الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنت عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا تغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي واحياء علوم الدين الإمام الغزالي ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل. والدعاء في هذه الليلة لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن مبدأ الاحتفال ليس ثابتا بطريق صحيح عند الاكثرين ومما أسر في ذلك أن عائشة رضي الله عنها سمعته يقول في السجود أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه البيهقي والدعاء الذي يكثر السؤال عنه في هذه الأيام هو اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي إلى آخره وجاء فيه إلهي بالتجل الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المعظم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم وهي من زياده الشيخ ماء العينين الشنقيطي في كتاب نعت البدايات وهو دعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إنه منقول بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلين هما عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ومهما يكن من شيء فإن أي دعاء بأية صيغة يشترط فيه ألا يكون معارضا ولا منافيا للصحيح من العقائد والأحكام وقد تحدث العلماء عن نقطتين هامتين في هذا الدعاء أولى هما ما جاء فيه من المحو والإثبات في أم الكتاب هو اللوح المحفوظ وهو سجل علم الله تعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل فقال إن المكتوب في اللوح هو ما قدره الله على عباده ومنهما هو مشروط بدعاء أو عمل وهو المعلق والله يعلم أن صاحبه يدعو أو يعمل وما هو غير مشروط وهو المبرم والدعاء والعمل ينفع في الأول لانه معلق عليه وأما نفعه في الثاني فهو التخفيف كما يقال اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه وقد جاء في الحديث إن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل والنفع هو على النحو المذكور ولم يرتضي بعض العلماء هذا التفسير للمحو والإثبات في اللوح المحفوظ فذلك يكون في صحف الملائكة لا في علم الله سبحانه ولوحه المحفوظ والله أعلم